وَصَلِّيًا يَا إِلَيْهِ وَجْيًّا أَبَدًا عَنَّا مُحَمَّدًا الْمُخْتَرَ فِي الْقِدَمِينَ وَصَلِّيًا يا إلهي وجهيا ابدا حنا محمد دل في القديم وصلي لي يا إلهي وجهيا ابدا عنا محمدنا المختار في القديم وصلي لي يا إلهي وجهيا ابدا عن محمدنا المختار في القدمين. عننا محمدنا في يا الهي وجهينا عنا محمدنا المختار في القدم وصلي عنا محمدنا مختار في القدم الحمد لله ذي الإيجاد والقدم ومدنا بوجود البدر ذي القدم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا على محمدنا مختار في القدم ثم الصلاة والتسليم يفوق على مسجد ورند على الفضل والقدم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدنا مختار في القدم وآل المهتدين الخيرة القرمى المتنسرة المختار والقدم وصليا يا إلهي واجزيها ابدا عن محمد المختار في القدم ما ارعد الرعد والورق تنحب من هذيلها وجرى بوع من القلم وصلي يا الهي وزيا ابدا عنا محمدنا مختار في القدم وانه إذ أراد الله نشأتنا أبدا من نوره نورا بالعالمين وصليا يا الهي مجزيا ابدا على محمدنا مختار في القدم إن العوالم عالية وسافلها أشعة طلعت من أفضل النسم وصليا يا الهي واجزيا ابدا عنا محمدنا مختار في القدم وأعلم الله دين النبوته وكان ادم بين الناس والنسيم يا ربي الىه على مح مختار في القدم عيون الارواح من نور الهدى بجاست فإنه الجنس لا على معدن مستطمي وصليا يا إلهي وزياذ أبدا على محمدنا مختار في القرم وخلق الأخلاق بعث الأنبياء لظهوره مقدمة فعلا ولا تنمي مصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدنا مختار في القدم في عالم الملك والأرواح تابعة للروح والجسم هذا غاية الكرم وصليا يا الهي وزيلا أبدا على محمدنا مختار في القدم وكان محتجبا من قبل في عجب يسبح الله فيها غير موت وصلي يا إلهي واجي الأبد عن محمدال في القدامي كل حجاب عقاب البدر من عقم في لطاعة ما لا سامي وصلي يا عن محمدنا المختار في القديم وكلها حذا تسبي ان يخوف بي آتي بترتيبها في حسن منتظم وصلي يا الهي وجهي عنها بدنا ان محمدنا المختار في القديم فقدره من من قبلها عظم ورحمة وسعادة للمستلمين. وصليا يا إلهي وزيلا أبدا على محمدنا المختار في القدم كرامة بعدها في العد منزلة هداية ونبوة فلا تئمي وصليا يا إلهي وزيال ابدا حنا محمد المختار في القدم وربعة نقعة المولى شباعته فيه التمام لذا الترتيب فحتكم وصلي عنه يا إلهي وجزي, وجزي ابدا عنا محمدنا المختار في القدم وقاطع النبل يا أبيها سبقا جميع من نضره والحب والروح مني يا الهي عنا محمدنا المختار في القدره وقدره ثم إكرام ومعرفه شفاعه وودر دور ومن إلهي وجزي أبدا عنا محمدنا المختار في القدم لله نور يقول الله مودعه قبل وراء طيبا لطير الشيمين يا إلهي زينا على عنا محمد في القديم وكان شيس وصيا الاصل منتقلا من خيره كرمي للخيره الكرم يا إلهي وجزياً أبداً على مختار في القدم وكان شيخ وصيا الأصل منتقلا من خيرة كرم للخيرة الكرم مصليا يا الهي وجزيا أبدا على محمدنا مختار في القدمي من خيرة الكرمي للخيرة الكرمي من خيرة الكرمي للخيرة الكرمي. مصلي يا إلهي وجزاه عباد. عنا محمدنا المختار في القدم حتى نلتى بشموس النور محتقرا لقادة العرب في, في رجلة النظم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا, أبدا عنا محمدنا المختار في القدم وغير شيء فما تاتيم فردا حواء تكرم نور غير مذدحم وصليا يا إلهي وزيان أبدا عنا محمدنا المختار في القدم وغير شيث فما تاتي من مزردا حواو تكرم نور غير مزدحم وصليا يا الهي وجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي أبدا عنا محمدنا المختار في القدم لله يا الهي والزيلا ابدا عنا